كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد ذكرت في مرة سابقة أنني عندما أكون في المسجد وأدرس مثل هذا الكتاب فإنني أعلم من مواجهتي للناس إن كانوا يفهمون أم لا وقد استفهمت وقلت ذاك. أنا لا أدري إن كنتم تفهمون كلامي أو أنه آت ثمرته أم لا ولا أدري ما هي الوسيلة التي أعلم بها إن كنت قد وفقت في عرض المادة أم لا وفي الأسبوع الماضي جاءتني عشرات الرسائل ومئات المكالمات كلها تسني على هذا الدرس وطريقة الطرح لا سيما في علم الحديث الجانب الذي تولينا فيه شرح بعض علوم الحديث مما زاد من اغتباطي ويعني فرحتي بفهم الناس لهذا العلم الجليل وفي كل مرة إن شاء الله عز وجل وعيد شيئا يتعلق بالأصول علم الحديث وعلم أصول الفقه. طبعا محل علم الحديث إنما يكون من خلال الاسناد على الطريقة التي درجنا عليها وأذكر بها إن شاء الله في اليوم وأذكر بها دائما في كل مرة حتى يستوعبها من يسمعها طريقتي في الشرح اولا أقرأ نص الحديث سندا ومتنا قراءة صحيحة ثانيا ننظر في علاقة الترجمة بالحديث وهل الترجمة مناسبة للحديث أم لا وطبعا المناسبة كما ذكرنا قبل ذلك إما ان تكون جلية وإما أن تكون خفية إما أن تكون جلية كهذا الحديث الذي نشرحه الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأن البخارية رحمه الله بواب عليه بقوله باب ما جاء في الصحة والفراغ ومتن الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى الترجمة مناسبة وجلية جلية يعني لا خفاء فيها كأن البخاري ترجمة بنص الحديث يعني جعلت ترجمة هي الحديث أو تكون المناسبة خفية زي الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة الماضية في باب المنديل باب المنديل أن ميمونة رضي الله عنها أعطت النبي صلى الله عليه وسلم منديلا أو خرقة أو ما يشبه عندنا في هذا الزمان الفوطة حتى يتنشف بها بعد الوضوء فردها, فردها وجعل ينفض بيديه هكذا المنديل فدا ال... لما نقول باب المنديل ونذكر مثل هذا الحديث لا ندري ماذا يريد الإمام رحمة الله عليه من هذا الحديث أه يريد أن يتنشف ولا لا يريد أن يتنشف فلو كان يريد لا يتنشف لكانت الترجمة خفية لي لأن كما قلنا في المرة الماضية لولا أن ميمونة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتنشف ما دفعت إليه المنديل لكن يكون غالب أمره صلى الله عليه وسلم أنه لا يتنشف إنما ينفض يديها كذا للعلة التي ذكرناها في المرة الماضية وهي أن الذنوب تسقط مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. إذا أول شيء بنفعله أن نقرأ الحديث قراءة صحيحة. ثاني شيء نفعله أن ننظر في الترجمة وعلاقته بالحديث. ثالث شيء أن ننظر هل الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في مواضع من صحيحه أم لا؟ فإذا كان ذكرها في مواضع على عادة البخاري أنه قد يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع لأنه يلتمس الفقه الذي فيه فإن كان البخاري رحمه الله ذكر الحديث في عدة مواضع نذكر المواضع كلها ونذكر تبويب البخاري على هذه المواضع فإذا كان لم يكرر الحديث ننبه أنه لم يكرر الحديث زي حديث ابن عباس الذي نشرحه الآن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لم يذكره البخاري رحمه الله إلا في هذا الموضع من صحيح. ثم بعد ذلك ننظر هل أخرج هذا الحديث أحد غير الإمام البخاري أم لا فإن كان أحد خرج الحديث غير البخاري لا سيما الإمام مسلم نذكر. مواضيع الحديث في كتب السنة الأخرى، وطبعا لن نستقصي في المسألة، إنما سنذكر على الأقل الكتب ستة، ومسند الإمام أحمد، ونضم إليه إلى هذه الكتب صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وإذا كان الدار قطني أو البيهقي أو كده يعني إيه بقى راح نحاول بقدم الصفاء ألا نطيل في مسألة تخريج. إلا لو كان أحد المخرجين ذكر زيادة زيادة على المتن الذي ذكره البخاري رحمه الله وكان يتعلق بالزيادة معنا هذه برضو سننبه عليه الزيادة زادها فلان وإسناده صحيح ولا لا ثم بعد ذلك نذكر شيئا من علم الحديث قواعد المصطلح من خلال السند لان هو ده المحضن الطبيعي لعلوم الحديث الاسناد وعلم الحديث كله انما وضع لتصحيح الاسناد وتضعيفه ومن ثم يقبل المتن او يرد يبقى النافذه الوحيده لنا لنتكلم عن علم الحديث الذي يعني انا مغتبط شديد الاغتباط والحمد لله أنه دخل قلوب الجماهير ولسه ده يا دوبك واقفين على شط البحر دوب انت رجلك ما تبلتش يعني يدوب كده إنما إذا دخلت بقى وبعدين أحسنت السباح هذا موضوع تاني خالص يعني ثم بعد ذلك نذكر المتنى اللي هو الكلام نفسه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الصحابي أو كلام التابعي على حسب ما يذكر الإمام البخاري ونذكر المعاني التي اشتمل عليها هذا الكلام والمتن هو المحضن الطبيعي لعلم أصول الفقه برضو لأن علم أصول الفقه هو الذي يسدد لك الفهم هما الجماعة اللي بيخبطوا خط عشواء وعملين يخبطوا ويعملوا كل حاجة وتكلموا على الأحاديث بجهله ويقول لك ده مردود وده مكذوب والكلام ده وإيه العلة اللي عندهم العلة التي عندهم أنهم لم يدرسوا ديننا دين محكم متين كل حاجة مربوطة مربوطة بقواعد برضو حنبين هذه القواعد ونبين لما كيف استللنا هذه الفائدة دي بنيناها على أي قاعدة وطبعا بحاول بقدر المستطاع ألا نكسر من ذكر القواعد حتى لا يمل المستمع لكنهم الحقيقة طلبوا مني طلبا لا أدري أنا كيف أوفيه وهو أن أتحدث عن تاريخ الحديث وكيف بدأ هذا العلم الجليل وكيف يمكن أن يصل المرء إلى مراتب في هذا العلم فأنا أقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات مفردة وأنا لا أريد أن أخرج عن موضوع الكتاب لأن الكتاب طويل وحتى لا يطول الأمر بنا لكن أنا يعني بدا لي أن أسلك خطة وسطا وهي أن أوزع الكلام على تاريخ الحديث إذا جاءت مناسبة من خلال الإسناد ولأبين الجهد الكبير الذي بذله علماء الحديث لدرجة أن أحد المستشرقين المحترقين على الإسلام وأهله وهو مارغوليوس قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم فإننا لا نعلم في الدنيا كلها امه وفقت إلى ضبط كلام نبيها أو كلام أي إنسان كما وفقت هذه الأمة التي سددها الله تبارك وتعالى ويعني وابتكرت هذا العلم الجليل ولولا هذا العلم كما قال الذهبي رحمه الله لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر وقال الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فالإسناد هو الذي يفضح القائل سمي لنا من أي جهة أخذت هذا الكلام ونفحص هذه الجهة وننظر إذا كانت هذه الجهة ثقة أم لا لأن الاخبار يدخلها الصدق والكذب بخلاف الإنشاء الخبر أي خبر ياتيك إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا طيب كيف تعرف أنه صدق إذا كان الذي أخبرك به من الصادقين طيب نحط هنا قاعدة بقى طالما جاءت المناسبة من الأصل ومن الفرع احنا عندنا راوي وعندنا رواية واحد قال لك الكلام من الأصل هذا الإنسان المتكلم ولا الكلام طبعا الأصل المتكلم يبقى اذا الراوي هو الايه هو الأصل والكلام أو الرواية هي الفرع خلاص انا إذا لا أنظر في الفرع إلا إذا نظرت إلى الأصل يبقى لا أنظر إلى الكلام ولا الرواية إلا إذا نظرت إلى المتكلم هذا المتكلم جدير بأن يستحوذ على تصديقي إياه ولا نطرح كلامه فلذلك نشأ علم جليل كبير اسم علم الجرح والتعديل فهؤلاء العلماء الكبار الذين رحلوا إلى سائر الأقطار وباعوا الحمار والدار واستدانوا وأجر بعضهم نفسه مع نبله ومكانه عند بعض الجمالين والحمالين كأبي حاتم الرازي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لأجل أن يشتري الورق كان يرهن بعض أثاث المنزل ولأجل أن يشتري الدقيق كان يرهن بعض ما يملك مع جلاله أحمد البقال الذي أعطى له أحمد بن حنبل الدلوى كرهن نحن لا نعرف من هذا البقال مات يوم مات وبقي أحمد ابن حنبل رحمه الله اسمه يسير كالشمس عبر القرون أتان اسمه ذكيا كسائر علماء المله. رحمه الله عليهم أجمعين فعلماء الحديث بذلوا جهودا جبارة في ضبط هذا العلم وأنا يعني طبعا ليس هناك يعني مجال أن أعد أتكلم لكنني وأنا يعني أفتش ماذا أقول لأبين الجهد الذي بذله علماء الحديث في تقريب هذا العلم وتهذيبه وضبطه فتذكرت منظومة لاحد علماء الحديث قرب بها هذا العلم لأن هذا العلم العلماء كتبوه نثرا ونظموه شعرا فمنهم من نظم ومنهم من اختصر ومنهم من اعترض ومنهم من انتصر كل ذا اعتراضات العلماء يعترضوا على بعض لتحرير المادة العلمية كل ده ماشي لكن أن يتفنن علماء الحديث أو بعض علماء الحديث في عرض المادة العلمية الجافة عن طريق قصيدة غزلية فهذا هو العجب العجاب علم جامد يسبكه في قصيدة غزلية لرجل محب أرسل رسالة إلى حبيبه يتوجع من ألم الفراق ويبين له أنه على العهد في المحبة وأنه مشتاق إليه بل أنه يهيم به هل يخطر على بال أحد أن يسبك العلم الجامد كعلم الحديث الأقصد علم جامد علم آلة يعني في قصيدة غزلية وبأرق لفظ يكون فقد رأيت في هذه المرة أن أتحفكم بهذه القصيدة الغزلية التي ذكر فيها هذا العالم عناوين علم الحديث طبعا ما دخلش في القواعد، إنما ذكر الإيه ذكر العناوين، وهذا العالم هو أحد مشايخ الإمام الذهبي وهو معروف بابن فرح الأشبيلي الأندلسي. شو بيقول إيه؟ طبعا أنا يعني سأذكر لكم القصيدة وأبين لكم مواضع علم الحديث فيها عشان تعرف إزاي هذا العالم وفق ولانت له الألفاظ كأنها يعني إيه؟ كأنها عجينة. استطاع ان يصرفها كما يحب بيقول بقى هذا المشتاق المحب بيكلم حبيبه يعني بيقول له ايه بيقول له غرامي صحيح والرجا فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي اجمل ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل وامري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان أمري مرفوع مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعذل وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمله وجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما فيك آمل خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه الرمت شرحا أطوله غريب يقاس البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحوله طبعا هو الصحيح أن يقول وربك ليه لأن طبعا الحلب غير الله طبعا لا يجوز ويبعدين وربك لم ينكسر الوزن بها يقول غريب يقاس الوجد يقاس البعد عنك وما له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 فخذ اولا من آخر ثم اولا من النصف منه فهو فيه مكمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابه مشعل يعني قصيدة من عشرين بيتا زي ما أنت شايف في أرق لفظ يكون ولا يشعر المستمع أو القارئ ان فيها علم أو فيها كلام جامد. فانظر إلى موهبة هذا العالم وكيف أنه تحايل في تقريب هذا العلم بكل ممكن. شو العلم الحديث فين في القصيدة دي كلها؟ شو بيقول إيه؟ بول غرامي صحيح. ده يبقى الحديث الصحيح. أوه؟ نحنا بنقول هو بيذكر هنا عناوين، ألقاب الحديث، عناوين الأحاديث. صحيح ضعيف منقطع مرسل شاذ معلق معضل منقطع مثلا معلق شاذ مدلس ما دي كلها عناوين تحت كل عنوان من هذه العناوين فيه علم وفيه قواعد خلاص فهو ال الذي قصده هذا العالم ان هو يذكر عناوين الايه عناوين الابحاث الحديثية وانت بقى اذا احببت القصه دي بتقوم على كتب مصطلح الحديث وتدرس الحديث. فبيقول غرامي صحيح إشارة إلى الحديث الصحيح، والرجع فيك معظل إشارة إلى الحديث المعظل، ودمي وحزني مرسل هذا الحديث المرسل، ومسلسل هذا الحديث مسلسل طبعا أنا مش عايز أقعد كل أو المسلسل يعنيه ومرسل يعنيه وإلا حناخذ الحلقة كلها في المسألة دي. وأنا لو أضمن ان أنتوا مبسوطين وكويسين كويسين وفهمين أنا هكمل. بس أنا ما أضمنش لأن برضو الناس لها مشارب متعددة فممكن يكون واحد قاعد مش فاهم أي حاجة بس من الحلقة فأنا مش عايز برضو إن أنا أتأل قوي عشان حتى لا يخر مني غرامي صحيح والراجة فيك معضل قال صحيح ودي معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف أدي الحديث الضعيف ومتروك أدي الحديث المتروك أهوت وذلي أجمل ولا حسن أدي الحديث الحسن إلا استماع حديثكم مشافهة أدي المشافهة أن أنا زي ما أنا أكلمك دلوقتي أنا زي ما يملى علي فأنقل أدي الإملاء في حاجة اسمها سنة الإملاء عند المحدثين وأمري موقوف عليك موقوف أدي الحديث الموقوف اللي هو الكلام الصحابي يعني عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول ولو كان مرفوعا هذه الحديث المرفوع وهو ما يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه الحديث المرفوع ولو كنت لي على رغم عذال طريق وتعذل وعزل عذولي منكر الحديث المنكر لا أسيغه وزور وتدليس الحديث المدلس يرد ويهمل هذه المهمل خلاص بلاش يردوا أيهمالذي لأن حيج المهمال بعد وقضي زمان فيك متصل الأسى هذا الحديث المتصل ومنقطعا عما به أتوصل هذا الحديث المنقطع وها أنا في أكفاني هجرك مدرج في حديث المدرج كلام اللي بيضيف الراوي على الحديث من جهة التفسير. تكلفني ما لا أطيق فأحمله وأجريت دمعي بالدماء مدبجا في حاجة اسمها الحديث المدبج ورواية الأقران وما هي إلا مهجاتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي وقلب المبلبل المتفق والمفترق والبيت اللي بعده المختلف والمؤتلف وبعدين قال وذي نبذ أقذ الوجد عني مسندا ومعنعنا هذا الحديث المسند والحديث المعانع عن فلان عن فلان عن فلان تمام فغيري بموضوع الهوى يتحلل وذينبذ من مبهم الحب فاعتبر الحديث المبهم اللي فيه راوي مبهم يعني وغامضه الرمت شرحا أطوله غريب هذا الحديث الغريب يقاس البعد عنك وما له وربك عن ذار القلة متحول عزيز بكم صب العزيز هذا الحديث العزيز ها صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب تذلوله الحديث المشهور فرفقا بمقطوع الوسائل ده الحديث المقطوع وهو ايه ما قاله التابعي ها؟ ما له إليك سبيل ولا عنك معدله وري هو كده خلص كده خلص ايه يعني ألقاب الحديث بس هو عمل لنا مفاجأة في الآخر أنه ذكر اسم من يحب بس فرقوا وعملوا بطريقة الغاز فإنت شوف بقى إزاي اسم اللي بيحبه إيه في الأبيات اللي لك وري بسعدة والرباب وزينبة وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل خلاص خلصنا على كده هيقول لك بقى إزاي تعرف كيف تعثر على اسم حبيبه في هذه الأبيات بقولك إيه فخذ أولا البيت اللي جاي اللي بعد ده فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمله أبره آخر بيت بقى اللي فيه اسم ليه اسم اللي بحبه بقول ابر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابه مشعل. اسمه حبيبه في أول البيت أول الشطر الأول وكملته في أول الشطر الثاني أبره أهيمو يبقى اسمه إيه إبراهيم يعني شوف بعد الحدوتة دي كلها طلع إبراهيم ها؟ مش زي ما كان حد متوقع يلاقي أي حاجة يعني أبر إذا قسمت أني بحبه أهيمو وقلبي بالصبابه مش علوم العلماء آدي العلماء العلم ذل العلم يزل صاحبه مش أي واحد مساكل آلم وبيعرف يكتب كلمتين يطلع يفتح البخاري مش عارف ايه فك الخط يطلع يقولك انا مش حديث مش مقتنع بيه ولا ده مقتنع بيه ولا الكلام ده لا العلم ده قصه كبيره وذل لا يحتمله الا محب ما هو الناس الكثيرون الذين اتصلوا بيه يقولك عايزين نبقى مشتغلين بالحديث فانا بقول له ان علم الحديث علم مر لا يصبر عليه إلا الأحرار زي زي أي علم في الشريعة بس علم الحديث له إشكالية هذه الإشكالية ربما لا توجد في سائر علوم وهي إيه أي تاجر لما يكون له رأس مال كبير ورأس المال ده موزع في مثلا مئة مشروع علشان يراقب رأس المال في هذه المشاريع المتعددة بتطلع عينيه وبعدين بيستعين بيعني بي إدارة قوية وكبيرة عشان يقدر يلاحق رأس المال في مئة مشروع غير لما يكون واحد حط رأس المال وإن كان كبيرا في مشروعين أو ثلاثة أو أربعة يقدر يلاحق رأس المال ويقدر المحدث ما رأس ماله رأس مال المحدث هو الأسانيد طب الأسانيد دي لها كتب مثلا مئة كتاب ألف كتاب عشر كتاب لا الأسانيد دي لها عشرات الألوف ولا أبالغ إذا قلت مئات الألوف من الكتب لا سيما الأجزاء الحديثية وكتب التواريخ والمعاجم والمشيخات كل دي عن أسانيد طيب انت لما تحب تنظر في اي حديث من الاحاديث وعايز تعرف اهو صحيح ام لا ما الحيلة قالك تجمع كل الاسانيد التي روي هذا الحديث بها وتسلط الاسانيد بقى بعضها على بعض وتشوف بقى المتابعات والمخالفات والزيادات والنواقص في المتون والاسانيد والكلام ده وتعمل عملية موازنات وتشوف الرواه مين خالف مين ومين تابع مين ومين انفرد قصة كبيرة طب أنا بقى علشان أحكم على حديث واحد ومطلوب مني أجمع الأسانيد بقدر ما أستطيع فأنا إذا افترضنا ان الكتب المطبوعة مثلا أربعين ألف كتاب مسنت خلي الحديث ده موجود في عشر تلاف كتاب يبقى مطلوب يكون, يكون عندك العشر تلاف كتاب ويكون عندك فهارس للعشر تلاف كتاب لان انت مش ممكن هتوقع تفر ورقة ورقة عشان تشوف الحديث موجود في كل جزء ولا لا ولا كده العمر يضيع لازم يكون في فهارس فهارس دي تعرف ازاي تتعامل مع الكتاب بعد ما بقى عندك العشر تلاف ولميت الحديث من كل هذه الكتب هتبتد ترتب اسانيد الحديث كلها وتشوف مين تابع مين زي ما قلت ومين خالف مين والكلام ده وبعدين تشوف المد. إذا كان في راوي زود كلمة طب الراوي ده ثقة ولا ثقه ولا مش عارف إيه نقبل الكلمه بتاعته ولا نردها عليه بعد القصة دي كلها بتكتب كلمة واحد إسناده صحيح إسناده ضعيف بعد القصة دي كلها يعني ممكن تغيب خمستاشر يوم تبحث في أسانيد حديث فلما يكون رأس مال المحدث هو الإسناد وهو موزع في مئات الالوف أو عشرات الألوف من الكتب شو بقى الذل الذي يعانيه من يتعاطى علم الحديث عشان يصل في الآخر وقولك إسناده صحيح فاتت بمطالة البساطة فاكر إن إسناده صحيح قاعد يشرب شاي بواحطة رجل على رجل وكين إن المسألة مسألة زو وبتاعه والكلام ده أنا مش مقتنع بالحديث ده ده مش عجبني ده شكله كده مش ولا بد وقول لك إيه؟ نطلع بقى ونكتب ونرفع قضايا بقى عايزين ناء البخاري ومسلم من الحديث الباطلة والموضوع الكلام ده ودول كلهم يعرفوش وفقوا الخط ده بقى العجب العاجب العجيب العجاب الـ الـ وكل ما شئت من الفاظ العجب فعلم الحديث يا أخوانا علم جليل وممتع ولكنه لا يذل إلا لمحب إلى من شعر رأسي, رأسي الأخمص قدمه وما لا يستكثر أي جهد يبذله في سبيل هذا العلم فطبعا أنا رسدت نفسي على سجياتي أخلص الحلقة كلها وانا عمل أتغزل في علم الحديث وهو علم جليل زي ما أقول هذا العلم انفردت به هذه الأمة الجليلة وهذا دليل على عظمتها وأن هذه الأمة لن تموت يفعل يفعل أعداؤنا ما يريدون فيها لكن ما بقي هذا العلم والعلوم الأخرى العلوم الالات زي علم أصول علم المسؤول العربية وهذه العلوم التي يضبط بها دين الله تبارك وتعالى وبقي لهذه العلوم حراس يقفون على الرصد ولا يسمحون لأي متلاعب أن يتلاعب بهذه الأصول ويردون عليه ردا قويا مفحما ما بقي حراس الحدود على, هؤلاء على هذه العلوم فإن هذه الأمة ستظل هي خير الأمم وهي كذلك ولا يغرنكم فترات الضعف التي تمر بها هذه الأمة الجليلة فإنها أمة لن تموت عشان بقى في الموضوع ذكرنا في المرة الماضية اللي يتعلق بعلم الحديث ذكرنا الإسناد معنى الإسناد وأنا بحاول في كل حلقة إن شاء الله أذكر ما يتعلق بعلم الآلة لأن المعاني التي ذكرتها معاني الأحاديث مش هكررها تاني لكن أكرر القواعد ليه؟ لأن كل ما تيجي القاعدة أكررها حتى على, على سبيل الاختصار ممكن أول القاعدة ما أذكرها الأول مرة أطول شوية عشان أنت تقدر تفهم معايا لما أجي أعدها في المرة تانية هذكر بس إيه؟ كلمة ونص عشان برضو ما نطولش بس هتفكرك بالقاعدة فلا نزال بقى في كل مرة نذكر بالقاعده لحد ما تحفظ العلم حتى ولو لم تنظر في كتاب فاحنا ذكرنا ايه في المره الماضيه ايه معنى الاسناد قلنا الاسناد له معاني انا اخترت منها ان هو ايه أن, أن كل راون يسند عهدة ما سمع إلى من فوقه مين اللي حدثك فلان وانت مين اللي حدثك فلان زي ما حنقوله هو على اللوحة أه. البخاري رحمة الله عليه أهو. بيقول ايه حدثنا المكي ابن ابراهيم لما نسأل الامام البخاري اقول له حديث نعمتان ما غنوا فيما كثير من الناس من الذي حدثك جبته منين يقول لا انا ما, ما, ما اتيت به من عند نفسي انما حدثنا المكي ابن ابراهيم انا بقول للمكي مين بقى اللي حدثك ولا جبته من دماغك يقول لا حدثني عبد الله بن سعيد. وانت بقى مين؟ حدثني أبي سعيد بن أبي هند. وانت بقى سمعته من مين؟ وانا سمعته من ابن عباس. يبقى إذا الإسناد عبارة عن إيه؟ أن يرفع كل رجل الكلام إلى من فوقه حتى يصل الكلام إلى منتهى. سواء منتهى دا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي أو كان التابعي أو من دونه أو من دون التابعي. يبقى إذن والإسناد كمان برضو أضيف حتة برضو بس دي هتكون سهل عليكم أول الإسناد معناه الإسناد عليه الاعتماد يعني أي كلام أي كلام مهما كان جليلا وجميلا لا يقبل نسبته إلى قائله إلا إذا صح الإسناد يبقى العمدة تكون على الإسناد الأول مش انت بتقول فلان سندي هو ايه يعني سندي هو المسند اللي أنا مركون عليه ده مش اسم مسند ما انا بعتمد عليها هو ومركون عليه فهذا الاسناد احد معنيه ان هو عليه الاعتماد خلاص ولما تقول البخاري هو انت طبعا احنا قلنا في المرة اللي فاتت الاسناد له طرفان ها الطرف الاولاني من عند البخاري والطرف الاخير عند مين عند ابن عباس الطرف لما بنقول اول الاسناد واخره اول الاسناد فين اول الاسناد من عند البخاري اوعى تغلط وتقول اول الاسناد من عند ابن عباس لا خدها قاعده كده اخر الاسناد او اعلى الاسناد من عند الصحاب يبقى الطرف الثاني أوله إذا كان الصحابي آخر واحد في الإسناد يبقى يبقى أوله من عند مين؟ من عند الإمام البخاري يبقى دايماً الأول أول الإسناد من تحت ها وآخر الإسناد بيكون من فوق عشان لما قولك أول وآخر مش عايزين بقى كل شوية أن احنا نقعد نعيد ونزيد في المسألة دي خلاص؟ يبقى الإسناد أن يسند كل إنسان كلامه إلى قائله وشيخه يسنده إلى قائله ويفضل ويطلع لحد فوقه كده إيه؟ لحد ما يصله إلى الصحابة يبقى الإسناد معناها الرفع بار معناها إيه معناه الارتفاع جميل ده كان معنى, كان معنى الإسناد اللي احنا قلناه المره اللي فات وبعدين قلنا الحديث المعلق تكلمنا عن الحديث المعلق قلنا الحديث المعلق هو ما حذفه من مبدا إسناده راون احنا قلنا مبدأ الإسناد أول إسناد منين اوعى تغلط وتقول من فوق من عند الصحابي لا أول الإسناد من تحت تمام يبقى انا بقى عايز أمثل لكم دلوقتي الحديث المعلق احنا قلنا المرة اللي فاتت الحديث المعلق ده أي إسناد في الدنيا له طرفان اهو طرف الطرف الأول اللي هو أول إسناد اللي هو من عند مين؟ عند البخاري. وأخر طرف في الإسناد اللي هو الصحابي. ولو قلنا بقى المسافة دي كلها، ها؟ حنقسمها المسافة زمنية. عبد البخاري من هنا عند صفا ده خلاص، ونبتدي بقى لحد هنا المكي ابن إبراهيم. وعدين هنا عبد الله بن سعيد. وعدين هنا سعيد بن أبي هند. وهدي هنا يا بن عباس تمام فأنا دلوقتي لما أحذف راوي من أول الاسناد ها مين يا طارق ابن عباس أهو عتقولي ابن عباس لان ابن عباس ده فين ابن عباس ده فوق واحنا بنشترط في الحديث المعلق ان هو يكون حذف منين من أول الاسناد يبقى هنحذف مين هنحذف شيخ البخاري خلاص كده فلو حذفنا شيخ البخاري وحذفنا المسافة بتاعته اللي احنا قدرناها هيبقى الإسناد كده ها يبقى الاسناد ايه اهو ها معلق اهو لأن احنا حذفنا الايه حذفنا أول راوي من رواة البخاري اهو تمام أعملها لك على, على اللوح بص يا عم هذا عندنا الإمام البخاري عندنا الإمام الدارمي، عندنا أحمد محمد كل دور راوي الحديث عن نفس الشيخ المكيب بن إبراهيم مكيب بن إبراهيم اهو بنفس الإسناد وانت طالع فهنقول مثلا امام الدارمي ده اول الاسناد اهو طرف الاسناد فانا دلوقتي عايز اعلق الاسناد هنعمل ايه هنحذف المكي ابن ابراهيم اهو خلاص الحديث المعلق قلنا ما حذف من مبدا اسناده راون ده نمره واحد او اكثر يبقى اتنين او تلاته بشرط على التوالي يقوله ورا بعض تمام؟ يعني أنا دلوقتي إذا ده بقى معلق ولا لا؟ ايوه معلق علشان إيه؟ حذف الراوي اللي فيه طبعا ده الدارمي ده طرف الإسناد ده أول الإسناد حذفناه طبعا عبد الله بن سعيد ده الدارمي أدرك عبد الله بن سعيد؟ ها؟ لا ما أدركش عبد الله بن سعيد خلاص؟ لم يدرك عبد الله بن سعيد طيب حيقول إيه الدارمي؟ هيقول أخبارنا لا ما يقدرش يقول أخبارنا اللي ما سمعش منه انما هيقول عن يبقى ده معلق طب لو حذفنا ده كمان اه عبدالله بن سعيد اهو يبقى حذفنا من الرواه ولا لا ماشي كل ده معلق ولا مش معلق معلق قمنا حذفين ده اهو ما بقي من الاسناد الا ابن عباس رضي الله عنه ما يقدرش لو حتى حذف ابن عباس اهو هيقول ايه بقى الدارمي هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احنا دلوقتي لما واحد مننا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوره الحديث ده ايه انه معلق حذفنا الاسناد كله ما هو انت ممكن تحذف الاسناد كله بس بشرط يكون على الايه يكون على التوالي لكن لو مش على التوالي ياخد اسماء تانية زي كده هذه احمد بن حنبل لو قال حدثنا المكي بن ابراهيم خلاص وامحذف ده بلاش لا خلينا خلينا في المكي بن ابراهيم علشان ايه علشان من من من برجلش الدوله طيب خلينا في خلينا في, في الاولى لو لو البخاري حذفنا المكي بن ابراهيم اهو تمام بقى ده اسم اسناد ايه اسناد معلق وقمنا حذفين سعيد بن ابي هند وسايبين عبد الله بن سعيد ده اسمه ايه معلق لا طبعا مش معلق ده خد اسم ثاني خد اسم حاجه اسمها منقطع لان احنا اشترطنا في الحديث المعلق شرطين الشرط الاول ان يكون الحذف من اول الاسناد ها وأن يكون على التوالي طيب الحذف ده من أول الإسناد ولا لا؟ آه أو من أول الإسناد لكن بقى على التوالي لا مش على التوالي يبقى ده هنا معلق من هنا ومنقطع من هنا خلاص إحنا مش هنتكلم أكثر من كده لكن أنا ببينه إن الحذف لو لم يكن على التوالي زي كده لا يسمى معلقا إنما يسمى معلقا في الموضع الأول بس إنما بعد كده لا يتسمى حاجة تانية خالص إذا يعني جاءت مناسبة إن إحنا يعني نشرح يعني ألقاب أخرى من ألقاب الحديث والحاجة هنشرح إن شاء الله يبقى اذا الحديث المعلق عشان نطلع منه كنوع من التذكره هو ما حذف من أول إسناده وان أول إسناد يكون من تحت مش من فوق مش من عند الصحابي من أول إسناده أن يحذف راون أو اثنين أو ثلاثة بشرط أن يكون الحذف على الإيه على التوالي يبقى الشرطان مبدأ الإسناد الحذف يكون من مبدأ الإسناد وبعدين يكون على الإيه يكون على التوالي خدنا العالي والنازل الحديث الإيه الحديث العالي والنازل اللي هو إيه والنبقاء عدد الوسائط والكلام ده أنا مش عايز إيه يعني شكل الحلقة كلها هتبقى في علم الحديث فأنا مش عايز يعني إيه يعني أخوض لكن أنا قلت كلاما مجملا استشكله يعني بعض الذين اتصلوا فما دي في آخر حاجة هو علم الح فعلم الحديث وعدين ندخل على متن الحديث أنا قلت هنا على اللوحة الإمام البخاري لما قال هنا حدثنا المكي بن إبراهيم عدي بن سعيد وعدين عن أبيه عن ابن عباس يبقى البخاري بينه وبين الرسول عيسو سنا كم واحد أدي واحد اثنين ثلاثة اربعة يبدأ اسناد اسمه اسناد رباعي عند البخاري البخاري هنا برضو في, في نفس بعد ما روى الحديد بهذا الاسناد المتصل قال ايه وقال عباس, عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا صفان بن عيسى عن الله بن سعيد عن سعيد بن ابن هند قال سمعت ابن عباس هنا قال عن ابن عباس هنا قال سمعت ابن عباس وانا قلت ان الكلام ده كلام طويل جدا جدا وبحث كبير مسألة السماع وعدم بس انا عايز اوضح القصة دي برضو بمثال بسيط نفهمه كلنا هل المعاصرة تقتضي السماع يعني ايه الكلام ده يعني انا وانت الان متعاصرين ولا انا من قرن وانت من قرن لا احنا متعاصرين يعني عايشين في عصر واحد خلاص وممكن نكون في بلد واحد طب هل معنى ان احنا الاثنين في بلد واحد انه بد ان نكون التقينا لا طبعا فضلا عن ان يكون انا من بلد وصاحب الاخر من بلد اخرى يعني اذا سكن البلد الواحد لا سيما ذا كان متسعن زي القاهرة مثلا القاهرة في ناس برضو من اهل الفنون سواء كان من علوم الشريعة او كان في علوم الطب والهندسة والصيدلة والكلام ده يعرفوا بعض بس بالاسم لكن ما تقابلوش لم يلتقوا ولكن كل واحد عارف الثاني طب هم متعاصرون متعاصرين في مكان واحد ولا لا اه متعاصرين طب التقوا لا ما التقوش إذن المعاصرة لا تعني اللقاء ده اللي أنا عايز أقوله المعاصره لا تعني اللقاء واحد قال فلان عن فلان هل ممكن يكون سمع منه لازم يكون سمع منه ممكن ما يكونش سمع منه خلاص فالامام البخاري لانه كان عنده حته بقى ال... ال... اثبات اللقاء والكلام ده ولازم اللي روى عن واحد يكون قبله ولو مره في العمر يقولك انا لا يكفيني ان يكون جميعا في عصر واحد لا يكفين، لأنه ممكن يكون في عصر واحد وما تقبلوش فطالما ما تقبلوش ده أخذ الحديث منين سمعوا منين أكيد في وسطة وقعت في النص من الوسطة ده بقى الله أعلم ممكن يكون رجل صادق ممكن يكون رجل كذب ممكن يكون أي حاجة فده حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنلزم الأمة كلها بهذا الحديث فأنا ما أدرش ألزم الأمة كلها بخبر رجل مجهول أنا ما أعرفش عنه حاجة فلازم يكون ال... الذي روى الحديث رجلا صادقا عشان ألزم الأمة كلها بالحديث فالبخاري رحمة الله عليه كان سماء مش كده زي ما بقول الجهل اللي مش فاهمين حاجة ان البخاري كان رجلا طيبا ويقصدون مغفلا مش عارف يختار ازاي ولا عارف يجيب الحديث ازاي ولا الكلام ده لا شرطه كالمسمار في الساج شرط البخاري من امتن الشروط او هو امتنها على الاطلاق فعشان كده البخاري جاب الحديث الثاني ونزل درجة لان الحديث ده قلنا رباعي وصفوان بن حديث عباس العنباري عن صفوان ده خماسي فازاي البخاري ينزل من رباعي لخماسي وهم كلهم كانوا بيحاولوا انهم يقربوا من النبي عليه الصلاة والسلام بتقليل عدد الوسائط والرواه انما نزل ورضي ان ينزل عشان يجيب كلمة سمعت ابن عباس دي. عشان يثبت ان الله بن سعيد بن أبيهند سمع هذا من ابن عباس طيب كده احنا ايه طبعا يعني خل يعني قلبناها كلها حديث والحمد لله وكان انا الحقيقة يعني حاطت في دماغي كده ان انا هتكلم برضو كلمتين عن الحديث بس برضو ايه عشان ما نقلبهاش حديث والناس يعني هربوا مننا والكلام ده هنتكلم برضو ايه شيئا في متن هذا الحديث قال البخاري رحمه الله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 الصحة والفراغ. زاد الدارمي رحمه الله وهو أحد مشايخ البخاري وروى هذا الحديث عن المكي بن إبراهيم يعني كأن البخاري وشيخه كانهم أقران في هذا الحديث. زاد الدارمي في متن هذا الحديث لفظة نعمتان مغبون في نعمتان من نعم الله. مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فزاد هذه اللفظة من نعم الله وطبعا هذا ترجمة لقوله تبارك وما بكم من نعمة فمن الله كل نعمة تأتينا فهي من الله تبارك وتعالى وده برضو إنما أتى لتبيين المعنى و يعني ل لمعنى الأخ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ده الحديث الإيه ده المتن المشهور عند الناس كلها زاد مسلم من الخير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير واحد يقول لك طب الزيادة دي لازمتها ايه هو في حد بيتمنى الشر اه في ناس بتكره نفسها في ناس علشان يوقع الضر بآخرين يضر نفسه فاشترط زيادة من الخير وربطها بالإيمان يبقى اللي بيكره نفسه وممكن يضر نفسه زي الجماعه اللي بيروحوا يعملوا محاضر ضرب واحد عوره فقبل ما المضروب يروح الاسم ها عشان يعمل محضر يوم هو جايب مطوى وايه وخابط نفسه به ويوم يروح يبلغ ويقول له خبطني بالمطوى يا بيه طيب ما هو ده في حد في الدنيا يشرح نفسه ولا يعور نفسه اهو فأنا عايز أقول أن في بعض الناس قد يتمنى أن يقع الضر به ليقع بالآخرين عشان كده زيادة من الخير جات بعض الناس ممكن يقولك دي حشو زي ما احنا بنسمع اليومين دول ده حشو زيادة ملهاش لازمه لازم لا لكنها تحتاج إلى متأمل فالإمام الدليم يزود دي بقى نعمة ثاني من نعم الله مغبون فيهما كثير من. الغبن قلنا هو الخسارة والغبن يقع في البيع والشراء والغبن بتحريك الباء يقع في الرأي والفكر يقع في الرأي والفكر فالغبن بتسكين الباء الخسارة في البيع والشراء انك انت تشتري بأعلى من السعر وتبيع بأقل مما اشتريت به يبقى انت ايه في هذه الحالة ايه خسرت لما اشتريت وخسرت لما بعت يبقى خسارة في الحالتين طيب مال الانسان احنا قلنا ايه قلنا ان مال الانسان هو العمر الحديث هنا أجراه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة ما يفهمه الناس ايه الشيء المتصور عند الناس الشيء الحسي ده الشيء المتصور ونحن رأينا في الكتاب والسنة مثلا في القرآن آيات حسية تبعتها آيات تدل على المعنى لاشتراكهما في معنى ما يعني الإيمان بالشيء فرع عن تصوره لا تستطيع أن تؤمن ولا تصل إلى قناعة إلا إذا وقع هذا الشيء تحت حواسك وحصل لك تصور به هذه معنى الإيمان بالشيء فرع عن تصوره طيب الشيء اللي انت متصور البيع والشراء، المكسب والخسارة في البيع والشراء لأن انت مارست هذا بنفسك وذقت حلاوه الربح وذقت مرارة الخسران لما ننقل ننقل هذا الشيء المحسوس الملموس إلى المعاني يوم يحصل لك تصور بالمعنى فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس والغبن لا يكون في البيع والشراء الصحه والفراغ فيقوم يحصل لك تصور في الغبن في الصحه والفراغ لان عندك تصور حقيقي في اصل البيع والشراء يعني انظر مثلا الى قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون دي حاجه محسوسه ولا لا اه حاجه محسوسه بنركب الخير والبغال ونحمل عليها الأحمال والاثقال بتاعتنا اللي لو شلناها على كتفنا كانت طلعت رحمة خلاص فيبقى ده شيء ايه هذا شيء محسوس ملموس بعد ده مباشرة أشار الله عز وجل إلى طرق الإيمان والكفر ودي حاجة معنوية وليست عرضا ليست عرضا يعني ملهاش جسم تقدر تمسك ما هو ده معنى العرض شيء انك انت تقدر تمسكه بعد ما قال ربنا عز وجل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين فأعقب الطرق الحسية بطريق معنوي عشان يحصل لك نوع من التصور للطريق المعنوي وعلى الله قصد السبيل قصد السبيل يعني أن يقيمك على طريق الهدى والإيمان ومن هذه الطرق جائر جائر عن الحق جائر عن الخير كما قال تعالى وهديناه النجدين النجدان طريق الخير والشر خلاص يبقى اذا جاء ذكر بقى الطريق الايمان والخير بعد ذكر بعد ذكر الطرق الحسية وكما قال تعالى وتزودوا دا الـ الـ دا الـ الشيء الحسي وانت رايح تحج أو مسافر لاي سفر لابد ان تتزود وان تاخذ معك زادك ولا تقل كما قال الأولون الذين نزلت الآية لاجل التنبيه على خطأ فعلهم أنهم مضوا بغير زاد وقالوا نحن المتوكلون أيها التوكل لا ينافي أن تاخذ بالسبب لأن السبب جزء من التوكل ها؟ لا ينفصل عنه فكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة لماذا اختبأ في الغار؟ ما كان يتوكل على الله وقول أنا متوكل على الله وحطلع كده لماذا اختبأ في الغار سبب وهذا جزء من التوكل فإذا الإنسان إذا توكل مش معناها يترك الأسباب لا قد يأخذ, يأخذ بالسبب ويكون متوكلا فربنا تبارك وتعالى قال لهم وتزودوا آدي الزاد الحسي أهو وعلينا ألوم إيه فإن خير الزاد التقوى أهو ده شيء معنوي التقوى شيء معنوي زي ما أنت بتتزود وعارف أن أنت إذا مضيت بغير زاد هلكت كحديث أنس وفي الصحيحين ولكن أذكر لفظ مسلم رحمة الله على الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو في الشاهد الذي أريده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده أي العاصي من أحدكم بأرض فلا كان معه راحلة عليها طعامه وشرابه ولوزاده وبعدين هذا الرجل نام تحت شجر استظل بها ونام استيقظ بالنموه لم يجد الراحلة بحث عنها حتى يائس منها فلما يائس منها قال خلاص هو الموت المحقق يعني راح في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا حاجة خالص لا يرى شيئا هيموت ليس معه زاد فأيقن بالهلاك قال لي خلصت حس المسألة كذا أرجع إلى مكاني وأموت فلما رجع إلى مكانه الأول تحت الشجر يعني إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فمن شدة فرحته بنجاته من الهلاك حيث وجد الزاد أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح اخطا من شده الفرح شوف غلب عليه الفرح ليه لان عدم وجود الزاد معناه, الإيه؟ معناه الهلاك المحقق فمن فرحته بنجاته غلط الغلطه دي وهو طبعا معذور فيها لغلبة الفرح عليه يبقى إذن تزودوا ده حاجه احنا كلنا عارفينها اهو معهوش زاد حيموت في صحراء فيبقى لما تسمع بقى فإن خير الزاد التقوى تعلم أن نجاتك في الآخرة لا تكون إلا بالتقوى كما أن نجاتك في الدنيا لم تكن إلا بالزاد يبقى ممكن يحصل لك تصور ولا لا يبقى ممكن يحصل لك تصور وكذلك قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا أهدى الشيء الحسي يبقى أنزلنا عليكم لباسا يواري سوقاتكم إنسان بيلبس الملابس ليه حتى, حتى يواري عورته لأن العوره اسمها سوءة أي يسوء المرء أن ترى عشان كده اسمها سوء عشان كده فربنا عز وجل بيمتن على بني آدم أنه علمنا كيف ننسج ثيابنا وكيف ورينا سَوْآتِنَا وقد يكون مش لازم السوء تكون العورة ممكن إنسان يكون عنده برص ممكن يكون عنده مثلا شيء منفر في جسمه إذا نبس ملابسه فقد ستر عيوبه عن الخلق ده حاجة احنا كلنا عارفينه واحنا بنقول ياما الهدوم مدارية ايه مدارية اللي انت عارفين خلاص؟ يبقى الانسان بيتجمل للناس وقد لا يكون جميلا وانت لو بصت لجسمه ممكن تديله افاك لانه مش طايق تبصله ومع ذلك قد يلبس الثياب الجميله اللي انت اول ما تشوفه يخطف قلبك على طول وانت ما تعرفش ان تحت الهدوم ايه اللي بالي بالك خلاص يبقى ده شيء انت متصور ولا لا اه نعم انت متصوره يبقى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير أم جاب, جاب المعنى بعد هذا العرض بعد ما حصل لك تصور جاب التقوى هي اللي بتداري فضيحة المر إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فكما أن أنك واريت عورتك عن الناس أو سوآتك عموما عن الناس فاجتهد ألا تظهر سوآتك أمام ملايين البشر أو مليارات البشر في يوم الفضيحة الكبرى في يوم القيامة ازاي الإنسان في هذه الدنيا يستتر عن الناس وهو يفعل المعصية والله عز وجل يراه فاستقل نظر الله عز وجل إليه وأقدم على المعصية وهو يعلم أنه مستتر ممن لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا وكيف أظهر سوءته لربه تبارك وتعالى يوم القيامة هذه السوءة التي أنت تسترها اليوم ستظهر يحشر الناس عرايا يوم القيامة كما في حديث عائشة رضي الله عنها ولذلك عائشة رضي الله عنها استغربت المسألة يحشر الرجال والنساء عرايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سلم ما يكون ما عندوش قلب لا يرى كما قال تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ساعات تلاقي واحد كده مبرق كده في هدف من الاهداف في حيطه في لمبه في اي حاجه وسرحان ولا يرى وانت تيجي تعمله كده بإيدك قدام عينيه لا يرى أين ذهبت عينه قلبه مشغول والقلب ملك البدن إذا انشغل القلب بالشيء على الكل الكلية نزع قوة الجوارح بيسحبها على طول عشان كده ما تستغربوش من الاثر الصحيح اللي هو حدث لعروه بن الزبير أحد الفقهاء السبعه وابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دبت الاكله في رجله حصل له حاجه زي الغرغرينا يعني في رجله وبدات تزحف على بقيه البدن الاطباء قالوا له لازم تقطع رجلك طب زمان اللي كان في بينج ولا بتاعه ولا الكلام ده فقالوا له يعني اشرب خمر عشان تسكر عشان لما نقطع رجلك بالمنشار ثم تحسش لان ازاي هنقطعها وانت وانت صاحي مستيقظ حاسس بالطور فقال عروه ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله ولكن دعوني حتى اذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فلما دخل في الصلاة قطعوها نشروها ومش كده بس وحسموها بالزيت هو لو قطع رجله وساب رجله ما هيفضل ينزف لحد ما يموت فلازم يوقف النزيف كان وقف النزيف ايه تغلي زيت وتقوم ايه وتقوم على رجله عشان اللحم يمسك في الشرايين والشرايين تتسد والكلام ده فشوف زيت مغلي الأول الاول قطعها وبعدين حسمها بالزيت المغلي فواحد يقول لك انا مش مصدق العمليه دي لا لا لا لا الكلام ده لا يمكن احد دي خرافة ليه؟ لان هو هذا ابن آدم يقيس قدرات عروة بقدرات نفسه طب ما هو احنا بندي مثلا حس ياهو انت بتبص الهدف من الاهداف واحد بيكلمك لن تسامع ولن تشايف يا فلان يا فلان يا فلان هيه هيه. انت بتنادي؟ يقول لك يا عم انا بقى لي خمس ديار ما عليك يقول لك ما عليش ما سمعتش كنت سرحان سرحان يعني ايه؟ يعني استغرق القلب في معنى من المعاني فسحب قوة الجارح خلاص كأن الجارحة مشلولة كأن الجارحة مشلولة فالقلب ده ملك البدن فيبقى إيه لما القلب بيقبل بالكليه على شيء كل الجوارح بتتعطل طيب يوم القيامة قال الله عز وجل في بعض الناس وافئدتهم هواء هواء يعني ما فيش قلب طار القلب ده طار طار كهذا الصدر طار فإنسان بلا قلب ممكن يبص الوحدة جنبه عريانه في يوم القيامة ده هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الأنبياء لما الخلائق ذهبين ذهبوا للأنبياء يستشفعون بالأنبياء في يوم القيامة بعد ما حميت الشمس والعباد في كرب عظيم فيقول بعضهم لبعض ألا تنظروا ما نحن فيه ما فيش حد يشفع لنا قال لك ما فيش افضل من الانبياء طب ده الانبياء دول أنتوا كذبتموهم في الدنيا وانتم يعني ارهقتم الانبياء وورثت الانبياء وكنت لهم وكنتم لهم بالمرصاد طيله حياتهم جيد الوقت تقول لي فين النبي لا راحت عليك النبي أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم إنما هو في مضمار الحياة فقط بس لكن طبعا ما فيش حيلة يروح الأنبياء كل نبي من الأنبياء كل نفسي نفسي ويقول عبارة إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط فلما يكون رب العالمين غضان غضب الأنبياء نفسهم يشفقون على أنفسهم وكل نبي يذكر ذنبه ما عدا عيسى عليه السلام وما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم كل نبي يذكر ذنبه كأنما نسي أنه نبي وخشي أن يعاقبه الله عز وجل لما استوفى غضبه يوم القيامة أن يعاقبه بذنبه فبيدور على نفسه غاضب ما غضبه قبل ذلك قبل لأن الله عز وجل لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب إنما أخذ كتابا على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي فعشان كده سبقت الرحمة غضب رب العالمين عز وجل لأجل هذا يقبل توبة التائب ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى Oh, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين قلنا إن الله تبارك وتعالى لم يستوفي غضباه في الدنيا وإلا لم يقبل توبة تائب ففي هذا اليوم العظيم الذي عاين الناس فيه أعمالهم وفقدوا كل سبب يمكن في الدنيا الأعمال الصالحات سبب لكن تتنجو في الدنيا في الآخرة خلاص انتهت قصة الأعمال وختم على عمل كل إنسان يوم مات في هذا اليوم العظيم ممكن حد ينظر إلى آخر عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما تساءلت رضي الله عنها عن كيف يحصل الناس عرايا قال لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه طيب الإنسان العريان ده في الاخره ايه اللي هيستره وايه اللي هيغطيه التقوى ان يجعل بينه وبين مساخط الله وقايه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ده اللي انت متصوره وده اللي انت عارفه ولباس التقوى ذلك خير اي خير من لباس الدنيا انت انما سترت سوءتك عن الناس وهم لا يضرونك ولا ينفعونك ظهرت لله عز وجل وبرز وبرزته بالعصيان لا لك ولباس التقوى ذلك خير اي انك لو تدثرت بلباس التقوى ستنتفع به في الدنيا قبل ان تموت افضل ما يحرزه المر ان يكون تقيا يبقى في الدنيا حيكسب السمعة الحسنة التي سأل إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل إياها فقال عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي كل من يأتي بعدي لا يذكرني إذا ذكرني إلا بخير يبقى إذن فهمنا من كده ان ذكر الأشياء الحسية قد يعقبه ذكر شيء معنوي القصد من هذا أن يتبع هذا ذات القصد أن يكون هناك تصور صحيح وحقيقي عند الإنسان فلما نيجي بقى للصحه وللفراغ الرسول عليه الصلاة ذكر الغبن الذي لا يكون إلا في البيع ومن المسائل بقى المعنوية اللي دخل فيها البيع مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله طب هو الإيمان بالله ورسوله لا تجارة التجارة في عرفنا بيع وشراء لكن انت كانسان عندك تصور عن التجاره انها تكون في في في في العرض حاجه بتتمسك حاجه تبيعها وتشتريها طب الايمان الإيمان بالله ورسوله ده معنى ولا عرض الايمان بالله ورسوله معنا فعشان يحصل لك تصور صار الايمان بالله ورسوله تجاره طيب التاجر لما التاجر المفلح يعني لما يكون عنده تجارة لما يكون عايز يعمل تجارة بيعمل ايه الاول اول حاجة يفعلها التاجر ان يعمل دراسة جدوى اذا اي بني ادم ما عندوش دراسة جدوى يبقى دامش تاجر ما ينفعش دراسة الجدوى لها اكتر من جهة جهة تتعلق بالمكان وجهة تتعلق بالبضاعة فأنا مثلا لو ذهبت في بلد أرياف ورحت جبت أطأم مثلا إطباء وحاجات المطبخ والكلام ده الطقم بخمس الاف جنيه ورحت عملت مثلا محل في بلد أرياف وعملت ديكور بتلتمائة ربعمائة ألف وبتاع وأضواء القصة دي كلها ده يخسر ولا يكسب طبعا يخسر ليه فين الزبون اللي يشتري طاق مثلا ب 5000 جنيه ده انا ما اعرفش القصة دي مثلا في حي من احياء القاهره العاديه لازم اعمل حي متميز الجماعه اللي بيدخلوا كده منفوش منفوخ الفلوس عنده ما تسواش حاجه الفكه اللي في جيبه اللي بيخشخش بيها بتاع مثلا مليون ولا حاجه فالقصه دي اه انا لما اكون في في حي مثلا من الجماعه اللي بشخشخه دول ها اعمل أعمل كده واحسن من كده كمان ليه لانه هيدخل يشتري يبقى انا الاول اشوف المكان اللي هاعمل ها فيه البضاعه وبعدين اشوف الزبون المية بتاعته ايه في الارياف مثلا يقول لك ايه اعمل كشك ها او عباره عن غرفه ما تعملش اي ديكور وبيع شباشب بلاستيك يكسب ذهب مثلا يعني يقول لك دي, دي تمشي طيب انا النهاردة عايز تاجر ما احنا بنقوله ايه أو بنقرأ الايه هو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله فاحنا هنخلي الإيمان ورسوله تجار كرأس مال فعايزين نشوف ازاي نكسب في, هذا في رأس المال تؤمنون بالله ورسوله فأي إنسان عايزين عن دراس الجدوى يوم يراعي الحاجتين دول يراعي نوعية البضاعه وراعي المكان وراعي الزبون قادي ثلاث جهات وقاعدين يبتدي يشتغل جميل عادة أي تاجر بيبحث عن أعلى هامش ربح ما فيش بني آدم أبدا ياخد الربح القليل إلا لعلة يقول لك <تصفيق> أنا عايز تاجر في الصنف ده الصنف ده الجنيه بيكسب مية بس لما بيخسر بيقع على الدر أبته الجنيه يخسر مية وآزيت كمان فواحد يقولك لا أنا ما أقدرش أجازب برأس المال خليني في الجنيه يكسب عشرة بس الخسارة تكون مش واردة أو تكون الخسارة خارج تماما ارادتنا فإذا جنح إنسان إلى هامش ربح قليل يبقى لعلة وإلا إذا لم يكن ثمة علة فما فيش إنسان عاقل بيفهم في التجارة ممكن ياخد هامش الربح القليل ويسيب الكثير والكثير مضمون برضو الصحابة بقى أفضل من تاجروا بأعمارهم كانوا بيعملوا إيه كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا كتير كانوا بيسألوه وأنا خطر ببالي الآن أن أجمع عينة من هذه الأسئلة أنا هذكر مثلا مثالا توضيحيا لكن ممكن نحاول نجيب الأحاديث دي كلها كنوع من عرض سلعة على الجماهير عشان أهل الخير والبر اللي مش عارفين إزاي تجروا في رأس المال نعينهم بذكر النصوص الصحيحة التي إن فعلوها تاجروا تجارة حقيقية رابحه إيه بقى السؤال اللي كان الصحابة كتير يسألوه للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله يبقى أحب في مقابلها حبيب يعني أخير وخير أفضل وفاضل تمام ما احب الاعمال الى الله زي حديث ابن مسعود في الصحيحين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما احب العمل الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله انت عارف لو ابن مسعود رضي الله عنه فضل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اي ثم اي ثم اي حيقوله له زي حديث الذراع واحد زعزم النبي عليه الصلاه والسلام على شاه والشاه لها كم ذراع اثنين ما الشاه بتمشي على اربع الاثنين اللي قدامين دول اسمهم ايدين والاثنين اللي, اللي ورا دول اسمهم رجلين خلاص فالشاه لها ذراعان فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الزراعه قال له ناولني ذراع ناولوا ذراع ناولني ذراع ناولوا ذراع, ذراع. ذراع. قال له يا رسول الله ولشتي كم ذراع فقال والذي نفسي بيده لو يعني كلام معناه يعني لو وافقني فيما أقول لو وجد كلما طلبت ذراعا لوجد لو ذراعا لكنه وقف ولش لا كم ذراع لو فضل يقول له 100 مره ناولني ذراعا لو مد ايده في الحله هيجيب ذراع خلاص الصحابه بقى يقول لك اي ثم اي ثم اي ثم اي طب ليه بيقول له ثم اي جايز يعجز عن تحقيق الخصله الاولى لاي سبب شرعي يبقى يبادر ياخد الثانيه ليه لانها احب الى الله سبحانه وتعالى فلما الصحابه يقولوا أي الأعمال أحب إلى الله يعني فيه حاجة تكسب مية وحاجة تكسب خمسين وحاجة تكسب عشرين أهو كله مكسب وكله كويس بس أنا ايه اللي يخليني أكسب عشرين وأنا ممكن أكسب مية لا سيما مع قصر أعمارنا لا سيما مع كثرة ذنوبنا لا سيما أنه قد يحال بين المرء وبين ما يريد وبين ما يشتهي إذن عندي بدائل اذا ما قدرتش اجيب دي تبقى دي تبقى دي تبقى دي لحد ما اصل ايه ادي الصحابه الذين استثمروا اعمارهم يبقى هنا حققوا هذه الايه هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله يبقى انا عندي الايمان هو راس المال عايز احقق بقى عايز احقق الايمان واخد اعلى مكسب بهذا الإيمان طبعا فيه مسارب وهناك طرق, طرق كثيرة يمكن للمرء أن يحصل بهذا الإيمان أعلى الدرجات مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الجهاد قال كلمة حق عند سلطان جائر وهذه لا يقف فيها إلا أفراد من بني آدم مثلا بعض الناس قد يرى أن يقول كلمة الحق وقد يؤذى يقول لك ما عليش أنا أقدر أعمل دي واحد آخر ما يقدرش يعملها يقول لك لا دي ما يقدرش يعملها خليني في احب الأعمال إلى الله حاجة تانية النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مثلا ما أفضل الإسلام قال أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي والناس نيام هذا برضو ايه واحد ممكن يقدر يعملها فكل الأفضليات ما أفضل ما أفضل التي ولدت في الأحاديث الصحيحة إحنا بنحاول إنحنا ننشرها على الناس لأن ممكن دي أنا ما قدرش عملها لكن أقدر قدر أعمل دي خلاص خدها وإنت تعمل دي ما تقدرش تعمل دي خدها لكن أكثر الناس لا يعرفون النصوص لا يعرفون النصوص عشان كده إحنا إن شاء الله سنحاول يعني فيما يأتي إن شاء الله حتى لو نعمل عشر دقائق بس نتلو الأحاديث على الناس بحيث يكتبوها ورانا عشان برضو كل واحد يكون عنده رأس ما يستطيع أن يتصرف فيه بشرط الصحة طبعا لأن احنا مش ممكن نكون بنتكلم بنشرح البخاري كمان وبرضو بندرس علم الحديث وفي الأخ نجيب أحاديث مضروب ولا أحاديث ضعيفة ولا منكرة ولا شاذة لا كل ما سأذكره بشرط الصحة وإذا كان هناك حديث مختلف فيه بين أهل العلم فأنا اتبنى ما أعتقد صحته إن شاء الله تبارك وتعالى وللكلام صلة بإذن الله عز وجل وأظن يا يمكن عشر دقائق فنأخذ يعني بعض الاتصالات جبرا لخاطر اخواننا الذين انتظروا على الهاتف كل هذه المدة نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نعم عليكم ورحمة الله آه بعد اذنك يا فضيلة الشيخ أولاً جزاكم الله خيراً يا فهد المبارك لنا فعلمكم يا رب بالنسبة للحديث المعلق إزاي حضرتك بتتحقق من الاسناد؟ يعني زي ما حضرتك قلت الإمام قال وقال عباس بن عظيم العنبري فهو ما سمعش عن العباس ولكن في واحد ما قالش اسمه في النص. فلو الحديث ده مش متكرر في موضع تاني إزاي حضرتك تتحقق من ساحة الإسناد؟ وبعد إذن حضرتك في كذا سؤال بس مش عن الموضوع لا. حكم التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنا كنت جاهزة الأجهزة، الأسئلة دي من الأسبوع اللي فات، بس سبحان الله النهاردة لقيت عالم في على قناة عن فضائية بيوثبت جواز التواصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الثلاثة اللي أغلق عليهم الغار. وتوسله بالأعمال الصالحة مم. فالحديث بيشير إلى أنه ممكن واحد يتوسل بأعمال الآخرين وأشار التحام العامل بالعمل لأن قال الله تعالى عن ابن سيدنا نوح أنه عمل غير صالح فأشار على ابن سيدنا نوح إنه هو عمل فقال زي ما نتوسل بالعمل ممكن نتوسل بالعامل ونسأل الله لكن بنقول أسألك اللهم بنبيك محمد مم. فهل الكلام ده يجوز ولا لأ مم. وبعد اسم حضرتك في ناس بس عشان الكلام تانا بسمعه الفرق بين الفتوحات الإسلامية والاستعمار بيقول ما زي الإسلام كان بيخش بلاد ويفتحها ويفرد عليها قوانينها ده زي الاستعمار وسؤال تاني اللي بياخد مال في واحد سرق مال من 6 سنين وعايز يرده دلوقتي ويتوب فهل يحسب القيمة النقدية ويرد المال بالفوايد يعني حتى هو مش هيقول حيرده بطريقة بحيث ما يبانش انه هو سرق فيرده زي ما اخده بالزب ولا يحسب القيمة النقدية. معلش آخر سؤال. واحدة أجهدت جنينها في الشهر الخامس فكان لازم تعمل عملية قيصرية وهي لا تعجزت قصر. فهل أنا عارفة إن فيه في سيام شهرين متتادعين فهل في صدقها كمان ولا لا؟ بس يفهم دم يذكر الله خير. الله فيك. لا أنا أعتقد الأسئلة دي عايزه محاضرة كاملة أنا عايزه حلقة من أولها لآخره. لكن نعم لا خلاص ما زلناش إني طب هات اتصل كمان. يلا. ماشي يلا السلام عليكم عمصر الله هلو عم. السلام عليكم عليكم السلام عمصر على الله بكاته صدل اه اه اه أنا مهندس يا شيخونة أعمل في إحدى الشركات الخاصة قل يا شيخنا. يا شيخنا. طيب ها. أعمل في إحدى الشركات الخاصة وقد أفعدني مديري في العمل أنني سأترك لحياتي طوال عملي في الشركة ولكن هناك 5% من المواقع التي أعمل فيها قد يخرج منها غاز سام مميت وللوقاية يجب ارتداء قناع واقي للجلد لجلد الوجه ويجب حلاقة اللحية لأن القناع إذا وضع على اللحية يتقلل الغاز شعر اللحية ويصل إلى الجهاز التنفسي ويسبب الوفاة مم. فهل يجوز لي حلاقة لحيتي في هذا الموقع فقط ثم أعفي لحياتي مرة أخرى نعم طيب بارك الله فيك طيب احنا يعني ايه فيه طبعا يعني استميح الاخت السائله في مساله التوسل لان المسألة دي الحقيقه انا شرحته في, في هذا المكان حديث الثلاثه الذين سد عليهم باب الغار وكنت عايز اتكلم على فائدة من أجل الفوج وهي مساله التوسل بمناسبه هذا الحديث ولكن اخترنا بقى ندخل في شرح صحيح البخاري فبإذن الكريم يعني أنا إن شاء الله في المرة القادمة إن أحيان الله عز وجل يكون هناك معوقات تجمعني بكم سأتكلم عن هذه المسألة لأنها تحتاج إلى تفصيل ولا تحتاج إلى إجمال لكن أنا أجاوب على الأخت بتقول بالنسبة للحديث المعلق إزاي أعرف أن فيه سقط راوي فيه حاجة اسمها طبقات طبقات الرواه ومعروف كل راوي من تلاع من أخذ وعما ومن أخذ منه يعني ترجمه أي عالم العلماء زي الإمام البخاري مذكور في كتب الرجال سمع ممن أو روى عمّا ومن الذي روى عنه فاحنا بنبقى عارفين ان ده تلميذ البخاري وده شيخ البخاري فإذا مثلا في أي سند بالأسانيد إحنا بنعرف إزاي الاسناد منقطع بان احنا بننظر في تراجم كل راون فنعلم من خلال الكتب الخاصة بترجم الرواه أن هذا الرجل لم يدركه فلان. يعني لو قلنا مثلا الإمام البخاري في, في على اللوحة هنا نيجي نشوف ترجمة الإمام البخاري وننظر هل في شيوخه راوي اسمه عبد الله بن سعيد ما نلاقيش القصة دي خالص لا نجد هذه القصة فنحكم وبلين قطاع ما بين البخاري وما بين عبد الله بن سعيد نقول لم يدركه أو أدركه ولم يسمع منه وطبعاً دي كلها نحن في هذه الأزمات المتأخرة لا نستطيع أن نفتي من من من رأسنا إنما في كتب دوّنها أهل العلم معروفة بكتب الرجال هي اللي بتحل لنا ده وطبعاً لابد أن يكون الرجل عالماً بالحديث وعالماً بطبقات الرواة إن الطبقة دي أدركه دي ودي أدركه دي والكلام ده وزي ما قلت هذا علم جليل ويعني لا يستغني عنه طالب حديث نعم أه طيب يعني نجاوب بقى على الأخ اللي هو اللي سأل السؤال الخاص باللحية بنقول طبعا إذا يعني أنا عايز أسأل برضو هل هو المواقع دية كل شوية يروح المواقع دي يعني النهاردة مثلا حيرخص الله في حلق اللحية لأن هو إذا على الوصف الذي ذكره إذا ظل بلحيته ممكن يموت فهل سيظل هكذا؟ كل شوية يقوم واخدين ويعفي لحيته وبعد شوية كمان بشهر شهرين سنة ولا بتاع يروح الموقع يحلق ويرجع يحلق والكلام ده ولا لا وإلا فأصل المسألة معلوم إن الإنسان إذا يعني تعرض لهلكة يسقط الواجب يعني الواجب يسقط بالعذري الواجب يسقط بالعذر فهل ممكن يجد عملا آخر بخلاف هذا العمل وإلا لو ترك هذا العمل لن يجد عملا آخر الحال كل الحاجات دي يريد الأخ يحاول يتصل بي، لأن كل يعني سؤال أو كل معطن من هذه المعطيات له جواب ممكن يقول آه لا أنا أستطيع أن أنا أستغني عن العمل ممكن أذهب إلى مواقع أخرى وأنا عندي القدرة على ذلك من مواقع أخرى ومسموح لي مثلا بذلك حينئذ نقول له لا يجوز ليه لأن المسألة في هذه الحالة لم تعد من باب الاضطرار إنما يقول لا أنا لا أستطيع يعني إذن ليه لكل حادث الحديث فهو على أجل هذا لو اتصل بي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أخذ ود معه في الكلام بالنسبة للرجل الذي سرق مالا من ست سنوات وبعدين أخذ هذا المال فثمره ونماه هل يرجع القيمة النقدية سرق مثلا ألف جنيه وبعدين دخل ألف جنيه في مشروع وكسبت الألف جنيه فلوس فهل يرجع الألف جنيه للراجل بعدما تاب ولا يرجع الألف جنيه بالأرباح لا يرجع الألف جنيه بالأرباح إذا كان صادقا لأن هذا الرجل قد يكون تاجرا ممكن يقلب رأس المال وطبعا في قصة أصحاب الغار الرجل اللي هو التالت اللي قال الله من كنت تعلم أنه كان عندي أجراء استأجرت أجراء على فرق من أرز أو فرق من زرة المهم الأجراء دول كانوا عليه على مبلغ معلوم واحد من الجماعة دول اشتغل شغل تمام وبتاعه الكلام ده فلما جاي وزع الأجور قال له لا ده انا اشتغلت بشغل اتنين قال له لا انا اتفقت معاك من اول انك مش هتاخد غير حاجة معينة مبلغ معين فالرجل زعل وصخط المال وبتاعه الكلام ده وترك المال الراجل اللي اللي اللي اللي دهوت ثمر المال وجاب مال اشترى بقرا ورعاءها واشترى راعي غنم وراعي بقر وبتاعه والوادي كله امتلأ بالبقر لما الرجل فلس ودور فدفاته الأديمة لقى له قرشين عند فلان قال ما راح أخدهم فراح قال له يا فلان هات الفلوس واتق الله ولا تجحدني حقي قال له اطلع السطح معايا اطلع السطح قال له شايف البقر والغنم والكلام ده كل ده كل ده بتاعك فثمر له المال البخاري حتى حط فائده كده بابه إذا ثمر المال بغير اذن يعني واحد أخذ فلوس من واحد وبدون ما الواحد ده يطلب منه اشتغل له الفلوس وكسب بيها يعمل إيه فده بقى مش, مش واحد ده هذا سرق هذا إنسان سرق وعطى الرأس المال لواحد أقل حاجة عشان يعني يبقى في صدق يعني في التوبة إنك تعرف المال ده دي كلها كسب كام وتأخذ رأس المال وتأخذ الربح ويروح لصحبه عشان كده يبقى أنت صادق في دعوة التوبة طيب هو جاءت يقول أنا لا أقدرش أؤدي له المال أفضح نفسي بنقوله بأي وسيلة وأي وسط من الوسائد واحد يروح لصاحب راس المال المنهوب او المسروق يقوله في سين من الناس انا قابلته فقال لي تعرف فلان قلت له اه أعرف فلان لا لو سمحت اديله ده وقوله له دي كانت امانه عند واحد خلاص ياخد الراجل يدي الامانه للراجل هناك خلاص ما يبقى كده ادى الايه يبقى كده أدى الامانه وفي نفس الوقت لم ايه لم يفضح نفسه برضو قصة الفتوحات والإسلامية والاستعمار لا أنا عايز, عايز أقول حاجة مختصرة برضو قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل الصحابة استغربوا طب الجنة دي البطالون يسبقون المؤمنين على أبوابها تلاقي عامل كل البلاوي وفاكر نفسه هيدخل الجنة بل إذا ترك يعني المسألة هو يسبق المؤمنين على باب الجنة مين اللي ممكن يتجرجر للجنة بسلسلة هؤلاء مين بقى اللي يدخل الجنة بسلاسل دي هؤلاء الذين أسلموا بسلاسل الحرب الفتوحات الإسلامية كانت خيرا وبركة على العالم كانت خيرا وبركة على العالم دعم بيسترق الرجال والنساء بس احنا عندنا كفارات مربوطة بالعتق بل هناك أحاديث رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يعتق الرجل مجردا بدون ما يكون هناك ذنب وقال إن الله لا يعتق بالرجل الرجل, الرجل بالرجل واليد باليد حتى قال والفرج بالفرج وفي أحاديث كثيرة حظ على عتق الرقاب فالإسلام لما دخل هذه البلاد وغزاها ما قصد أن يسترق الناس عشان يخدهم سبايا ويخدهم عبيد لا هم لما أخذوا بسلاسل الحرب وجاءوا ديار المسلمين ورأوا سماحة الإسلام ورأوا خلق المسلمين أسلموا لو لم يكن هناك حرب لعل هذا لا يسلم فما أسلم هذا إلا بسلاسل الحرب يعيروننا بالرق الرق عند المسلمين مصلحة لهؤلاء العملين يتكلموا عن الرق ويقولك الفتوحات الإسلامية كتعبار عن استعباد زي الاستعمار بالضبط فليذكروا لنا بلدا دخله الإسلام ولم ينعم أهله بالإسلام نهاردة البلاد المستعمرة البلاد الغاشمة تسترق الدول لا أقول تسترق الأفراد تسترق دولا بأكملها الذي يجري في العراق الآن والذي يجري في أفغانستان الآن أكثر من مليون عراقي قتل بسبب هذه الحرب الفاسدة المفسدة وبعدين يقال الرق والإسلام مش عارف بيدعو إلى الرق والكلام ده لا والله كان الإسلام ولا يزال وسيزال خيرا وبركة على كل بلد يدخل فيها الكلام طبعا كلام يعني ذو شجون والكلام متشعب وليس هذا طبعا يعني في هذا المكان ونحن في آخر الحلقة ليس عندي متسع ان انا أكشف لكن لعل هيمر بنا في صحيح البخاري ان شاء الله أحاديث أستطيع أن أضع مثل هذه المعاني في مواضعها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل